والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وما بئس ملجأ قد كان لكم آية في فئتين التقت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 زوين لذ الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحظ ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب